الذين يؤمنون بالغيب المتقين كيشكن او نوات ايمان بغيبت ايمان باورد كان ابهر تشتاكي نال برد جاوة وان شو تشتخده تعالى و فيغنبري بوغوة صلى الله عليه وسلم وكي بحشت جهنم هروسا او تشتخده تعالى بحش جيكري القرآن دا وامري ما بكري امري ما بحنده كري وان باور بكي قويت هاي خده ملائكتت وي كتابت وي فيغنبريت مندي. ويقيمون الصلاه يعني واجب دراستي كده فاربت انه واجب جهتين ركوعك تمام سجودك درست خنده نكا خشوع خشوعك لو. ومما رزقناهم ينفقون يعني ينفقين اشوي مال حلال ايه خد تعالى كيرزقوه فهمت كده اتكن خير زكاه خد مصرفي الوان اتكن قالت مصر في وين رسالت شو مالك يا حلال يا حرام تقالنا